والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى أساس كل خير ومنبع كل فضيلة والله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم فأصلحوا قلوبكم بالتقوى أصلحوا قلوبكم بالتقوى تصلح لكم أعمالكم أيها المسلمون تعاني البشرية اليوم من موجات عنيفة من الصراعات الفكرية والثقافية والثورات المحمومة والحروب النفسية والعسكرية التي نتج عنها ألوان من الخوف والجوع وسفك الدماء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وتؤثر هذه الصراعات المختلفة على كثير من الناس في عقائدهم وتصوراتهم وثقافاتهم وأخلاقهم مما كان سببا في اختلالات ظاهرة في الأمن الاجتماعي الذي أصبح تحقيقه في المجتمع والحفاظ عليه يشكل الهاجس الأكبر في حياة الأفراد والمجتمعات اليوم وتسعى كل الممالك والأمم إلى إرسائه ليعيش المجتمع حياة الهدوء والاستقرار والعمل المنتج البناء وليأمن الفرد على نفسه وأسرته ومعيشته إن الأمن الاجتماعي غاية من أجل الغايات الشرعية ومقصد عظيم من مقاصد الدين وهو منة إلهية كبرى يضرب الله به الأمثال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وهو فريضة ربانية وضرورة من ضرورات العمران البشري والاستخلاف والنهوض الحضاري ولذلك قرن الله بين نعمة العيش ونعمة الأمن وامتن بهما على عباده وجعلهما من أهم أسباب التمكين من عبادة الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أمة الإسلام إن شعور كل فرد في الأمة بالطمأنينة والسكينة في غدوه ورواحه وسفره وإقامته وتمكنه من عبادة ربه وهناءه بالاستقرار النفسي والأسري والمعيشي فلا خوف ولا فزع ولا تفرق ولا تناحر من أعظم نعم الله وأجل أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟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 ضرورة حياتية للعيش الهنيء الرغيد والسعادة والسلوك الحسن والتقدم والرقي فلذلك توالت, فلذلك توالت النصوص من القرآن والسنة في التأكيد على الأمن الاجتماعي والحرص عليه لينعم المجتمع بأسره بالهدوء والاستقرار ويتمكن من إقامة شرع الله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 أو تطرد عنه جو أو تطرد عنه جوعاً. أخرجه الطبراني بسند حسن. إن الأخوة الإيمانية الصادقة من أهم أسس فشو الأمن الاجتماعي. فيشعر كل مسلم أنه في مجتمع أفراده بررة رحمة، متعاطفون، متحابون، هينون، لينون، مشفقون، متبادلون. يكرمون المحسن ويعينون ويسترون على المخطئ ويرحمون ولا يقابلونه بالتشهير والتعنيف والإقصاء ولا يعينون عليه الشيطان فهو ما زال أخا لهم فينشأ من ذلك كله مجتمع آمن مستقر متماسك قوي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم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 بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم فتعيش الأمة في أمن وارف وظل ظليل من الاستقرار والتمكين والثبات أيها المسلمون أمر آخر في غاية الأهمية له أثره البالغ في أمن المجتمع وهو أن يعلم الواحد منا أنه لا يعيش لوحده في المجتمع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 وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا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 حيث قال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وارضى اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الاطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم صر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان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 واجعلهم مفاتيح الخير مغاليقا للشر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين